بسم <تصفيق> <سؤال> <السم> الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنتم عليهم بوكل وكذلك أُوحينا إِلَيْكَ قُرْآنًا عربيا لتنذر أُمَّ القرى ومن حولها لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غير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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه النصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة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 وَإِنَّ اللَّالِمِينَ لَهُمْ عَلَابٌ أَدِيمٌ تَرَ اللَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضَائِتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ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 وعلى جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض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 وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم والبغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئه مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُهْدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ